العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيم قصة إبراهيم الخليل وتكسير الأقنام كان قوم إبراهيم عليه السلام قد انتقلوا إلى الشرك بالسمويات بالكواكب وصنعوا له الأقنام بحسب ما, رأوها من بحسب ما رأوه من طبائعها فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وامورا تناسبه بزعمهم ويتخذون لها اموالا وقد اشتهر هذا على عهد إبراهيم إمام الحنفاء ولهذا قال ما تعبدون فاذكر الان ماذا تعبدون فاذكر الله تريدون قال ايضا اتعبدون ما تنفسون والله خلقكم وما تعملون فكان من الشرك ما افره عباده الكواكب حمك الله والشمس والقمر وغيرها وصورت الاصنام على تلك الكواكب ومن الشرك ما كان اصل عباده الملائكه والجن ومن الشرك ما كان أصله عبادة الصالحين إذا كان هناك شرك أصله عبادة الكواكب شرك أصله عبادة الملائكة والجن وشرك أصله عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح وأما نفس الجمادات الاصنام الجمادية فإنها لم تصنع لم تعبد لذاتها يعني غالبا الذين عندهم عبادة اصنام غالب الذين عندهم عبادة الأصنام يقصدون بالصنم شيء معين وهذا الصنم شكل ورمز لهذا الشيء المعين فمثلا تمثال للشمس تمثال القمر تمثال لإله الحب تمثال لإله النور تمثال لإله الزرع وهكذا فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بزعمهم في أصنام عن الملائكة على الجن وأصنام قوم نوح تمثيل قوم نوح كانت لخمسة من الصالحين من قوم نوح وز وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا وضع وضعت الاصنام لاجلها وكانوا يعبدون الكواكب السبعه وهم قوم ابراهيم بانواع من الفعال والمقال ويعملون لها اعيادا وقرابين وهكذا كان اهل حران يعبدون الكواكب والاصنام وكل من كان على وجه الارض كانوا كفارا في ذات وقت ابراهيم الخليل من العجائب والامور المدهشة أنه في وقت إبراهيم الخليل ما كان فيه على الأرض موحد إلا إبراهيم وزوجته سارة فقط لا غير كل العالم كفار كل العالم لأنه بدليل أنه قال لساره مرة ليس على وجه الأرض أحد غيري وغيرك يعني يعبد الله ما في في وقت إبراهيم الخليل ما فيه مسلم موحد في الأرض إلا إبراهيم وزوجته فقط لا غير لكن إبراهيم كان امه أمة لوحده أمة، ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال فإن الله آتاه رشده من قبل آتيناه رشده من قبل في صغره وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام فلما امتلأت فلما الأرض بالشرك بعث الله واحدا إبراهيم عليه السلام واحد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين قالوا أجيكنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله وقتا بالله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 أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حركوه وانصر آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بربا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأخبر تعالى عن إبراهيم الخليل أنه آتاه رشده من مرحلة مبكرة من عمره وهو في صغره وكان ذلك قبل النبوة كما قال جمهور العلماء فإن ابراهيم كان الفطره السليمه متوجها إلى الله قبل ان يحايه وقيل اتيناه رشده من قبل يعني من قبل ارسال موسى ومحمد عليهما السلام فهما المذكوران قبله في سوره الانبياء ولكن ما جاءت قصه ابراهيم قال اتيناه من قبل والرشد على هذا القول هو النبوة على القول الآخر فإن الرشد سلامة الفطرة التوجه إلى الله وقوله وكنا به عالمين يعني أنه أهل لهذا أهل لهذا أعطاه الله ما كمل به نفسه أعطاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا النبي الكريم خليل الله قام بالدعوه بدأ بالأقارب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السماثيل التي أنتم لها عاكفون هذا الاستفهام استفهام توبيخ وتحصير لهذه الاصنام ما هذه السماثيل ماذا تكون هذه السماثيل هل تنفع هل تضر هل تتكلم هل تأكل هل تشرب ما هذه السمثيل أخبروني عنها التي أنتم ملازمون لعبادتها وعاكفون عليها ومقيمون فأجابوا جواب العاجز بغير حجة ولا بيان قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين هذه كل الاعتماد كل الدليل منهجنا في الحياة قائم على أننا وجدنا آباءنا, وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا عليها ونحن على اثارهم مقتدون هذه هي الحجه الوحيده التي لهم في العباده طيب نقاش بالحجه هل يسمعونكم اذ تدعون هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لكن بالرغم من ذلك ليس عند القوم جواب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وجعلنا إلى الطفقة الأولى والقضية الأولى وهي أن المسألة مسألة تقليد الآباء وهكذا وجدنا من قبلنا ولكن على الطريق السائرون ونقتدي بهم فليس عند القوم حجة وليس عندهم رجل وليس عندهم أي جواب صحيح أو أي جواب وجيه القضية كلها يدورون على محور واحد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين ويبين واضح أنه ضلال اشتركتم أنتم وإياهم في ذلك ما هذا التقليد بالأسلاف ما هذا التقليد الأعمى لماذا السير على غير هدى لماذا الاحتجاج فقط بأنه وجدنا هؤلاء من قبل وجدنا عليه أبائنا هل هذا بالضرورة أن يكون صحيحا ما وجدتم عليه أبائكم ولاحظ أنه قال في الآية لقد كنتم أنتم وآبائكم في ضلال مبين هذا أقوى من أن نقول على ضلال مبين لأن في الظرفيه تقتضي انهم منغمسون في الضلال في ضلال داخل هذا الضلال الضلال محيط بهم من كل جانب تمكنه منهم الضلال وهذا أبلغ من أن يقول لهم مثلا لقد كنتم انتم واباؤكم ضالين مثلا أو كنتم أنتم واغائكم ضالين لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين فلذلك فسد احلامهم وضلل اغائهم واحتقر الهتهم فجن جنونهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين انظر ماذا تقول لم نسمع هذا من أحد قبلك هل هذا كلام جاد أم كلام لاعب مستهزئ لا يدري ماذا يقول هذا أو هذا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن لا إله غيره وهو الذي استداءهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، فجمع له في النقاش بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، من العلمين والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض والمدبر لهذا كله سبحانه وتعالى. وجميع ما عبد من دون الله كل واحد عنده عقل يعلم أنه لا ينفع ولا يضر لا يميت ولا يحيي ولا يملك من حياة نشورا وأنه لا يرزق ولا يدبر ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ساق لهم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي ما يقنعهم لو كان لهم عقل ولذلك لما وصلت المسألة في النقاط إلى طريق المسدود قال رسال الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لعله قال ذلك في نفسه وأنه سوف يفتك بهذه الأصنام ولو كانت تدفع عن نفسها فلتدفع فلتنفر نفسها بعد أن تولوا مدبرين يعني إلى عيادكم او إلى شيء كان لهم من الاجتماع خارج البلد يخرجون إليه في أحد أيام السنة وهكذا راغب ابراهيم الى هذه الاصنام فجعلهم جذاذا قطعا مكسره محطمه والجز والقطع القطع والكسر وهذا ليثبت لهم عجزها وانها لا تدفع عن نفسها ومن باب زياده الافحام واقامه الحجه ترك ابراهيم الخليل عليه السلام الصنم الكبير الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون لعلهم يرجعون إلى الدين الصحيح ولعلهم يرجعون إلى الصنم في في قول آخر المفسرين لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عما حدث ويظهر عجزه فتكون هذه تكون هذا دليل باطئ في سورة الصافات قال الله فراغا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تمسخون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال اتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون اذن راغى يعني انطلق مسرعا بخفيه بخفيه مع اسراع راغ وضرب الاصنام بقوه ونشاط هذا فيه دليل على ازاله المنكر باليد تغيير المنكر باليد واثناء انهاء المنكر وتحطيم المنكر وأنه لم يجعله قطعتين أو ثلاثا بعجل جل يحصل التلصيقها وتجميعها مرة أخرى وإنما كان التحطين تام ولذلك موسى في قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل كيف كانت إزالة منكر إذن قبل موسى عليه السلام قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه فإذلك قيل أخذ بالمغارب الحديد وبرد هذا حتى جعله مثل البودرة مسحوق وذره في اليم في يوم عاصف فيه ريح خرس راح البحر في الهوى في الذرات ما عاد له ماله أي ما بقي منه شيء وهذا يدل على أن المنكر إذا أريد تغييره فليغير بحيث لا يعود ولا يرجع إلى ما كان عليه إطلاقا يكون التحطين شامل كامل ثام بحيث لا يرجى اعادته مرة أخرى ولذلك جعلها جزيلا قطع صغيرة انها خلاص الآن لا يمكن إعادة الصنم هذا مرة أخرى ولذلك لما راوا اصنامهم محطما بهذه الطريقة اقبلوا اليه يزفون مسرعين يهرعون يريدون ان يوقعوا به بعد أن تساءلوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين من فعل هذا بالهتنا تحقيق سؤال فرموا إبراهيم عليه السلام للظلم مع انهم هم الظالمون قالوا سمعنا فتى يذكرهم وهذا يدل على صغر سنه وشبابه لما حارب القوم ولما قاوم هذا المنكر سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يقال له ابراهيم هاتوه قالوا فاتوا به على اعين الله وعلى رؤوس الاشهاد وبحضرة الجميع لينظروا ماذا نصنع لمن كسر آلهتنا ولعل قصد إبراهيم عليه السلام من هذا كان قصدا واضحا مثل موسى لما قال هو أن يحشر الناس بوحى يريد اجتماع عام حتى يشهد الجميع اقامه الحجة وهنا قال فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قصر اصحاب الخدود نفس القضية الغلام طلب من الملك أن يجمع الناس في صعيد واحد كل الهدف من وراء هذا هو أن يكون هناك حشد كبير أهل البلد اجتماع عام في باحة في كبيرة حتى تقام الحجه على الجميع إنها الفرصة في وصول الدعوة للجماهير إنها الفرصة في الوصول إلى الناس إنها الفرصة في التحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة وهذا أعظم مكتب أن النبي يصل إلى الناس هو حاول كثيرا لكن كانوا يمنعونه يشويهون ثم عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطعة الصوف أو القفل في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وينهوا الناس عن سماعه ثم يحاربه لا يتركوه يصل إلى الناس وهكذا موسى وهكذا إبراهيم الآن الفرصة, الفرصة قالوا فأتوا به على أعين الناس فإذا شيء يأتي منهم بدون بدون نظر لا يعرفون أن الآن القضية سيكون فيها نقل كبير للدعوة لإعلانها كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي فرعون نفي قضية ان الآن سيكون هناك اجتماع عام وأن الناس كلهم سيشهدون دعوة الحق الملك في قصة أصحاب الأخدود أيضا يريد التخلص من الغلام بأي طريقه ولذلك أجاب طلبات الغلام الغلام كل طلب كان طلب واحد يعني ان يجمع الناس في صعيد واحد لماذا؟ لماذا حصل هنا فأتوا به على أعين الناس وقال موسى وان يحشر الناس بحث وفي قصه اصحاب الاخدود ان تجمع الناس في صعيد واحد هذه قضية مهمة جدا في الدعوه الوصول للناس نقل الدعوه للناس ان يخبر الناس ما أن لا يحال بين الداعيه والناس اتركوني من, ي... من من من عليه الصلاة والسلام كان ي... يسال من يجيره ليبلغ الناس رساله ربه و هذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء أراد إبراهيم إقامة الحجة وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ما الذي ذرأك على هذا الفعل قال بل فعله كبيرهم هذا وهذا جواب مفاجئ هذا الكبير غار من الاصنام الصغيره كيف تعبد وهو موجود فكسرها يكون هو وحده المتفرد قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون اسالوا الاصنام المكسره من كسرها طبعا لو قال ماذا يقصد ابراهيم بكلمه بل فعله كبيرهم هذا واسالوهم ان كانوا ينطقون ويعرف انها لا تنطق فالجواب انه قصد اقامه الحجه وهو يعرف انها لا تنطق ويعرف ان كثيرهم لم يفعل ذلك ولذلك رجعوا الى انفسهم وافاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم امام هذه الحجه وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا فقالوا لانفسهم انكم انتم الظالمون ليس ابراهيم ظالم قلتم عنه انه من الظالم من فعل هذا بآلياتنا إنه لمن الظالمين الآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم وهذا هو المكتب الذي كان يريده إبراهيم الخليل والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها رجعوا على أنفسهم بالملامة ثم نكثوا على رؤوسهم وأطرقوا إلى الأرض. هذا الاطراق دليل الحيره والوصول إلى طريق المسدود. فماذا سيقولون؟ والطر قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقولنا؟ إذنواهم؟ أنت تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم. فإذا لم يجدوا جوابا نكسوا على رؤوسهم أطرقوا بابصارهم من الأرض سكتوا ثم اضطروا أن يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينصقون وهذه طبعا حجة هذا الذي يريد إبراهيم هذا هو الاعتراف هذه الكلمة التي يريدها أن تخرج منهم انت تعلم انها لا تنصق كيف تقول لنا اسألوهم فقال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افر لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون هذه الكلمتين بعبارتين هذا ما يريد ابراهيم الخليل ايصاله لله وعرضه على الجماهير وتوضيحه امام الملا افر لكم ولم تعبدون من دون الله قالها على تضجر واعلان للمنكر وبين الكفر الغليظ ودحض حجه القوم فبان عجزهم وظهر الحق حفعط وبان واندفع الباطل ولم يجدوا كلاما يردون به اطراقا فما خيلت العاجز إذا ضعف وصار عليا لا يستطيع أن يتكلم بشيء استعمال القوة قالوا حركوه هذا هو الرد وانصروا آلهجكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهذه حماقة أخرى فما هذه الآلهة العاجزة التي تحتاج لنصرة عاجديها انصروا آلهتكم هذه الكارثة أخرى على القوم وحجة أخرى قد أقيمت عليهم هذه تحتاج لمن ينصرها انصروا آلهتكم إذا المسألة صارت الآن ناس الآلهة تحتاج لمن ينصرها فهي آلهة عاجزه وحيث أنه لم يكن هناك أحد من البشر ينصر إبراهيم فإن الله تولى نصره قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا الحطب العظيم وأجد النار الهائله ليلقوا إبراهيم عليه السلام فيها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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين في سورة الصفات فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسلين فكانوا الاخسرين الأسلين في الدنيا والآخرة فإن نارهم كانت بردا وسلاما على إبراهيم وستكون عليهم يوم القيامة نارا حامية لا بردا ولا سلاما وإبراهيم كانت عليه سلاما وسيلقى يوم القيامة في الجنة تحيه وسلاما واما هم فإن نار جهنم ستكون بالنسبة لهم ساءت مستقرا ومقاما أهل الحق وان كانوا قليلا في العدد فهم أقوى من أهل الباطل ولو كثر عددهم وتنوعت عددهم لأن الله إذا كان مع الشخص ينصر ولو على الجموع الكثيره من الناس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إذن إذا كان الإنسان علاقة بالله قوية وهو على الحق العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال أهل العلم إذن الداعية المتمسك بالحق لو اجتمع عليه أهل الباطل كلهم يرد عليهم وهو واحد ولو كانوا ألف ثم نلاحظ هنا مشروعيه كسر الاصنام لاكيدن اصنامكم فراغ عليهم ضربا باليمين كسرها والله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولذلك فإن, فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه جعل يلخص الاصنام بيده يوقعها وهكذا فعل الصحابه وكسرت الاصنام ثلاثمئه ستي اصلا حول الكعبه اسرفت احرقت وهكذا انتهت وكان عليه الصلاه والسلام يرسل اصحابه ويرسل خالد بن وليد ويرسل علي بن ابي طالب لكي يكسروا الاصنام يكسر الاصنام يحرقوا الاصنام وهكذا فان هذه الاصنام ينبغي ان تكسر ولما فتح المسلمون الهند وكان فيهم صنم ثمناء صنمهم العظيم الذي كانوا يحلفون به يتقربون إليه بالنذر والقرابين العظيمه فإن المسلمين حرقوه وأتلفوه وهكذا كانت سنة المسلمين الفاتحين إذا دخل البلد لا يمكن أن يترك التي تعبد من دون الله لا بد من اتلافها ولا يقولون هذه مثلا أشياء تاريخية وهذه أشياء أثرية وهذه لا تقدر بثمن وهذه لا بد أن نضعها في المتحف وهذه أشياء لا بد أن نعكف عليها بالدراسات وأن نحللها وأن ننظفها يأتون ببعثات عالميه وتصوير وتحاضر القضيه باحتفال ويعمل وتف... و... و... و... و... و... من اجل ذلك مناسبه كبيره لان الاكتشاف اكتشاف كبير اكتشاف الفن الفن وكلام كثير فن اكتشاف لحظ هذا الفن في الاسلام مباشره يؤخذ يتلف يحصل يحرف يكتر. لا لا يبقى منه شيء وهذه هي ملة ابراهيم الخليل وهذه طريقته لقد كان لكم في رسول الله الصدق حسنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء ارسلك يعني الله عز وجل قال ارسلني بصلة الرحم وكسر الاوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء فإذا اكتشفت صنم أنت ممكن تكتشف صنم للهندود صنم للبوذيين صنم أشياء تعمل من دون الله كثيرا الآن موجودة في العالم تنحس وتباع وتصنع وشيء كبير شيء صغير شيء محفور في جبل وشيء محفور في صخر وشيء محفور في خشب وشيء بالعاج وشيء بالجواهر التي يسمونها حجار كريمة اشياء تعبد من دون الله في أشياء لها معابد في أشياء لها أوقات هذه حقها كلها الإتلاف والإحراط يجي يقول اكتشفنا في الآثار الفرعونية او الفينيقيه او الآشورية او الكلدانيه اكتشفنا شيء لا يقدر بثمن فتستغرب ما هذا الشيء الذي لا يقدر بثمن فإذا به يخرجون تحت عدسات التصوير واحتفال كبير وناس من أنحاء العالم خبراء صنم يخرجونه إشاعة الهائل الضخم صنم هذا حقه أن يتلف إيش هو في الشريعة الله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر أو هذه أو ليس هل لها حرمه اطلاقا في الشريعة ما له حرمة أفرض تفحيق صليب من القرن الخامس ولا السادس ولا صار الف سنة مثلاً يعني ايش يعني صليب اثري ايش يعني ابدا يتلف يكثر يقضى عليه واي صنم يكتشف يتلف يكثر يقبع عليه فاذا قالوا لا يقدر بثمن كنا لا يقدر باي ثمن اصلا مالوا عندنا اي ثمن يتلف فإن قالوا الاواني الفخاريه كل الاشياء التي غير الاصنام خلاص مباحة اغتنيها بيعها أشياء اثريه غير ذوات الأرواح إذا ما كانت اشياء تعبد من دون الله ما هي أصنع من هي ذوات الأرواح اواني للأكل للشرب الملابس هي مما أباح الله وفي هذه الآيات أن من اعتصم بالله فإن الله لا يضيع وقال عز وجل عن إبرائيل إنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابن عباس أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصحابة في غزوة احد لما بلغوا أن قريش ستعود سر عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني يكفينا نعم الوكيل نتوكل عليه ثم إن اعتقاد أهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا ما يرى صاحب الظاهر ما يرى أنه على باطل الأخذون أعماله هم الذين ظلّت عيون في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يستنون النار وأعداء الله هم أعداء أوليائه في كل زمان ومكان. وكانت كان هؤلاء العسام القوم إبراهيم لما عادوه كادوه وألقوا في النار كان كل شيء من المخلوقات من الذواب ينفخ لاطفاء النار. إلا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار هكذا ساقه الشيطان لهذا فأمرنا بقتل الأوزاغ وهذه صله بيننا وبين إبراهيم الخليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما أنكي في النار لم تكن في الأرض جابة إلا أطفأت النار غير الوزر فإن كانت تنفخ عليه هذا قال كلام عائشة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ابراهيم ثم قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يعني بقتل الوزر ومن قتل وزغا من أول ضربه فله مئة حسنه ومن قتلها في الضربه الثانيه فله حسنات دون الاولى والثالثه اذا ينبغي قتل الأوزار كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام ونلاحظ قدره الله العظيمه فان النار طبيعتها الاحراق ولكن اذا اراد خالقها ان لا تحرق يسلب منها الاحراق وما كانت فقط لا تحرق وإنما كانت بردا وسلاما بردا وسلاما صارت بردا ولو كانت بردا ربما آذتهم شدة بردها ولذلك قال وسلاما على إبراهيم وكذلك فإن إبراهيم صمد وقت عظيم جدا ما كان فيه على وجه الأرض مسلم موحد غيره ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام طب إلا ثلاث كذبات سنتين في ذات الله قوله إني سقيم وقوله فالفعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة طبعا هذه كذب يعني ليس كذب حقيقي يعني كذب, كذب الذي يأتم به لا وإنما هو ما يفهمه الآخر يفهمه من خلال يفهم السامع خلاف قصد المتكلم خلاف قصد المتكلم قال في القصة وواحده في شان سارة فإنه قدم أرب جزال ومعه سارة وكانت أحسن الناس جميلة فقال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امراتي يغلبني عليك. لو علم أنك أختي أو بنتي يقول لها لها طريقة أتزوجها من أخيها ومن أبيها. لكن إذا علم اني أنا أنك زوجتي ليس هناك طريقة إلا أن يقتلني ليحصل عليك. إن هذا الجبار إن يعلم أنك رأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام إذا ليس بكذب كذب الكذب الذي يهدي إلى النار لكن هذه هي التورية ممكن تسمى كذب بالنسبة للشخص الذي سيسمع أما المتكلم فهو ليس عند نفسه كاذبا لأنه يستعمل التورية وهو كلام له معنى قريب ومعنى بعيد المتكلم يقصد المعنى القريب ولا معنى البعيد المتكلم البعيد والسلام يفهم المعنى القريب ولا المعنى البعيد يفهم المعنى القريب هذه الثورية هذه التورية قال فإن سألك فاخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض اهل الجبار اتاه فقال له لقد قدم ارضك امراه لا ينبغي لها ان تكون الا لك فارسل إليها فاتي بها فقام إبراهيم عليه السلام الى الصلاه يعني يدعو ربه لانما نزل كان اذا حجبه أمر صلى وهذه سنه ابراهيم لما نزل الكرب اخذت زوجته بالرغم منه فقام إبراهيم يصلي والمرأة زيلت اخذت إلى الجبار فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت سارة عليه على الجبار لم يتمالك أن بسط يده إليه فقبضت يده قبضة شديدة كأنه أصيب بالشلل تجمدت يده ولم يستطع أن يحركها فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك عرف الجبار هذا الملك الظالم أن هذا الإمساك بسبب المرأة أن أكيد المرأة هذه عندها خاصية جعلته ينشل تنشل يده الآن فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعادة فقبضت أشد من القبضه الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعادة مد يده إليها فقبضت أشد من القبضتين الاوليين فقال ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ان اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما اتيتني بشيطان ولم تأتي لي بانسان فاخرجها من ارضي واعطها هاجر يعني هديه اخذ من عنده أما الملك هذا واعطاها لي ساره قال هذه هاجر هديه اطلعوا اطلعوا فأقبل تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام صرفة من الصلاة أو من الدعاء فقال لها مهيا الخبر قالت خيرا رد الله كيد الكافر في نحره واخدم هاجر قال أبو هريره فتلك أمكم يا بني ماء السماء بني ماء السماء العرب أمكم لان هاجر زوجة اسماعيل هاجر أم إسماعيل وإسماعيل العرب من إسماعيل فقال إذن هذه هاجر هذه أمكم يا بني ماء السماء إذن قوله إني ثقيم مرضت نفسه من شركهم وكفرهم استعمر الثور حتى لا أخذ معهم للعيد لجلس البلد لنكسر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا لإقامة الحج عليهم وهكذا كانت هاتان في ذات الله تعالى والأخرى تضمنت حظا لنفسه بخلاف السنتين الأولين كانت في ذات الله محظن والكذبات إذا هذه بنسبة إلى فهم المخاطر والسامح أما في نفس الأمر في الحقيقة فإنها ليست بكذب بل هي ثورية وقد تفق الفقهاء أنه لو جاء الظالم يطلب منك إنسانا مختفيا عندك ليقتله أو يطلب وديعة عندك ليأخذها ويستولي عليها ظلما وسألك وجب عليك الإنكار والإخفاء وجب عليك الإنكار والإخفاء فإذا اهتديت إلى ثورية فاستعملها وإلا جاز لك السبب للضرورة للضرورة وقد اهتدى إبراهيم للثورية فلذلك جهز زوجته بها وكان العلماء يستعملونها للضرورة ولما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله يطلب المروذي السلطان يريده والامام احمد لا يريد ان يقطع الدرس عليه فقال الجندي أين المروذي فقال احمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا فانفلط الجندي وكان المروذي جالسا لكن الامام احمد قال أنا ليس المروذي ها هنا يعني هو على كفه ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا لكنها لكن هذا ما فهم نفهم أنه ليس هنا يعني في في المجلس وسفيان لما أراده السلطان أن يعني لابد أن يأتي ولح عليه وصر عليه وهو لا يريد مجالس السلاطين جاء وجلس واستأذن فلم يؤذن له فما أدل الله أن يخرج إلا أن يرجع فوعد سفيان بالرجوع فترك سفيان حذاؤه ثم ذهب خرج ورجع اخذ حذاؤه ومشى فلما صارت غيبته قال السلطان اين سفيان الم يعد انه يرجع فقال انه ترك عليه ورجع وأخذها وهذا رجوعه هو الوعد فاذا قد يحتاج الانسان الى حيله او ثوريه لل نجاة من موقف محرج بدلا من الكذب إن في معارض الكلام لمنزوحة عن الكذب يروي بعضهم حديثا من قول إبراهيم عليه السلام حسبي من سؤال علمه بحالي وأنه لما رمي بالمنجنيق في النار استقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا قال جبريل فسن ربك قال إبراهيم حسبي من سؤال علمه بحالي هذا الحديث من الإسرائيليات لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعرف الدعاء وما هو يقول من سؤال علم بحاله بل يسأل ويدعو وأدعية كثيرة ربنا إني أسكنت من زرية جواد الغير لزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم إبراهيم يعرف أن من لم يدع الله يغضب عليه وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث إنه حديث موضوع وأخيرا فإن قضية إزالة المنكر لا بد أن نذكر بأن ازاله المنكر واجبة باليد مع الانكار بالقلب ثم إذا لم يستطع باللسان مع الانكار بالقلب ثم إذا لم يستطع يستهد بالانكار بالقلب يشترط في إزالة المنكر أشياء كثيرة منها أن لا يعود المنكر منكر يزيله على وجه الله أمل في أن يعود وكذلك فإن إزالة المنكر إزالة منكر يجب أن لا يتربت عليها منكر أكبر منها فإذا كان لو أزيل المنكر يرجع أحسن منه مثل مثلا بعض القوم ذهبوا إلى في بعض البلدان ذهبوا إلى ملها ليلي وأحرقوه فماذا حصل؟ يمكن انهم اخذوا فأوذوا ثم هذا الملهى اعيد تعميره أحسن من أتوأ من أول يعني أفخم وأكثر وطاحم نشر في الجريدة أرادوها, تد... تد... أرادوها تخريبا وتدميرا وأرادها الله اصلاحا وتحسينا يعلن الملهى الليلة عن افتتاح العمل كذا في يوم الليلة كذا وإن يكون على رقص الفلاني فإذا ينبغي التفكير هذا الحضية أنك تزيل المنكر هل يمكن أن يخلفه منكر أكبر منه فإذا كان يخلفه منكر أكبر منه فلا يجوز الإنكار إذن لأن ما هو المقصود يعني نصر الدين وعلى كلمة الدين فإذا كان يترتب عليه تنزيل كلمة الدين إذن, إذن, إذن, إذن هذا يعتبر تهور فلذلك ينبغي التفكير مرات كثيرة قبل استخدام اليد في إذاغة المنكر ونسال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا وصلى الله على نبينا محمد